وكل بدعة ظلالة وكل ضلاله في النار اعاذنا الله إياكم منها ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه كما نسأله سبحانه أن يجعلها حجة لنا لا علينا ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ونسأله أن يزيدنا علما ونسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن بعد أن انتهينا من كتاب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله كتاب العمل في الصلاة وذكرنا ملخصا بأن العمل في الصلاة أو الحركة في الصلاة تجوز اذا كانت لمصلحه دينيه او مصلحه دنيويه اما ما دون ذلك فهذا من العبث الذي يكون في الصلاه قال الامام البخاري رحمه الله كتاب السجود السهو سجود السهو السهو هو النسيان السهو بمعنى النسيان لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سهى في صلاته قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني فجعل النبي عليه الصلاة والسلام السهو هو هو النسيان والكلام في النسيان في علم علماء في علم الأصول هو من باب عوارض التكليف. والنسيان له عدة أقسام وعدة ضوابط الكلام فيها راجع آخر محاضرة في منظومة أصول الفقه نشرحها في المنيب بنشرحها في شبراء منظومة الشيخ ابن عزيمين وإحنا بنتكلم عن عوارض التكليف فتكلمنا في المحاضرة الأخيرة عن عارض النسيان والخطأ وأقسام النسيان وأقسام الخطأ كلام في غاية الأهمية لمن يهمه الأمر يقول هنا سجود السهو قال إذا صلى خمسا أي ليس عندنا صلاة خمس إنما هي الفروض آخرها أربع لكن هو نسي وصلى خمس فماذا يفعل؟ فقال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاه فقال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم عليه الصلاه والسلام إذن هنا النبي عليه الصلاه والسلام صلى الظهر خمس ركعات فقيل له يا رسول الله إنك صليت خمسا فسن النبي عليه الصلاة والسلام رجليه فسجد سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام بما ليس فيه تشاهد سدوج السهو لازم لأي إنسان لأي إمام لأي مسلم لأن المسلم لا يكون إلا أن يكون مأموما أو يصلي إماما واضح؟ فالمسلم لازم يفهم ضابط سجود السهو بخلاف الذي نعيش في اللي التي نعيش فيها دي. والسجود السهو تعلمه يا أحمد معايا تعلمه فرض عين تعلمه فرض عين لأن الله عز وجل يقول وأقيم الصلاة فحتى تكون إقامة الصلاة صحيحة لابد وان تفهم شروطها وأركانها وواجباتها وما يبطلها واضح تفهم ما يصححها وتفهم ما يبطلها هذا كله يدخل في قوله تعالى وأقيم الصلاة صحيح الكلام لأن الإقامة هنا بمعنى المحافظة على الصلاة كما قال الله عز وجل في أول صفات المؤمنين في سورة البقرة قال الذين يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة وإقامة الصلاة تشمل المحافظة عليها وهو قوله تعالى حافظوا على الصلوات فالامر بالحفاظ الامر بالحفاظ عليها يستلزم تعلم أحكامها الامر بالإقامة والامر بالمحافظة يستلزم أن تتعلمها شيء بديهي جدا ده شيء ملف العقل مش محتاج يعني ده من العلم الضروري مش محتاج يعني ان انا افصل فيه يعني انت شايفني الان صحيح انت تراني وانا اراك ده اسمه علم الضروري فلما اجا اقول لك واحد يقول لابنه مثلا يا بني اطلع مش عارف كذا اطلع مهندس فلازم يطلع عشان تطلع مهندس لازم يتعلم الهندسة صح كلامي اطلع طبيب عشان يطلع طبيب لازم يتعلم الطب فبديه جدا واقيم الصلاة وحافظوا على الصلوات يبقى لابد أن لابد أن تعلم الصلاة فدي أحكامها فرض عين فرض عين تعلمها من جملة فروض الأعيان في تعلمها أحكام سجود السهو مفهوم؟ من رفع العلم الذي يرفع في زماننا إنك ترى الإمام يسهو عن شيء في الصلاة في المسجد فتجد المسجد بيضرب أخماس في أسدس كله في بعضه نسجد لا ما نسجدش طب نعيد الصلاة لا ما نعيدش واضح والكل يتكلم والكل بيفتي والكل بيقول مفهوم؟ طيب في مسألة فرعية جزئية داخل الصلاة المسجد كله ما فيه رجل يحفظ أحاديث سجود السهو المسجد كله الحي كله مفهوش واحد يحفظ أحاديث سجود السلام. السهو عشان يعرف إمتى نسجد قبل ولا إمتى نسجد بعد ولا دي حكمها إيه أصلا فهنا تعلمها فرض عين سجود السهو هل هو قبل السلام كله؟ كما قال الشافعي في الجديد ام هو بعد السلام كله زي بيقول الأحناف مثلا أم هو عند الزيادة يكون السجود بعد وعند النقصان يكون السجود قبل كما يقول مالك أم أنه ينبغي ويجب معاملة كل حالة على حدا إذا ثبت فيها النص عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك إذا وجدت حالة ليست في النصوص إنما إذا كانت في هذه الحالة بها زيادة فيكون بعد التسليم وإذا كان بها نقصان يكون قبل التسليم لما بعد التسليم بعد التسليم إذا كان زيادة حتى لا يحدث زيادتان في الصلاة مفهوم وإذا كان نقصان فيكون السجود قبل التسليم كي يجبر النقصان في الصلاة وده كلام الإمام أحمد واسحاق بن رهوي وشيخ الإسلام ابن تيمية وأبو محمد بن حزم الشوكاني كتبت حاجة ها كتبت حاجة كتبت حاجة كتبت حاجة, كتبت حاجة شيخ عمي حافظة الشوكاني قال لك نتعامل مع كل مسألة بالنص الذي ثبت فيها وإذا وردت حالة ليست من النصوص يخير العبد في السجود قبل التسليم أو بعد التسليم صح كذا؟ يبقى الشوكاني بيقول لك إيه؟ الشوكاني والإمام أحمد وإسحاك بن رهوي وابن حزم وابن تيمية هؤلاء جميعا يقول لك إيه أنت الأول نتفق ان أنت لازم تحفظ أصلا النصوص اللي ثبت فيها سجود السهو عشان تعرف إمتى تسجد قبل وإمتى تسجد بعد بعد كده بقى قال لك إيه قال لك لو في حالة في حالة فيها زيادة في الصلاة يعني مثلا واحد صلى العشاء ست ركعات صلى العشاء ست ركعات طب الحالة دي نعمل فيها ايه فييجي مثلا الامام احمد واسحاق يقول لك ايه دي زيادة في الصلاة فحتى لا يحدث زيادتان في الصلاة هيزجد سجود سهو داخل الصلاة يبقى كده عملنا زيادتين واضح الكلام فيقول لك يسلم ويزجد للسهو بعد بعد التسليم ثم يسلم واضح الكلام كده الشوكاني قال لك سيان عندي. يخير عايز يكون قبل عايز يكون بعد مفهوم افضل ما يكون ما كان من قول الامام احمد واسحاق ابن راهويه ويليهم الشوكان رحمه الله عليه مفهوم اولا لازم تفهم النصوص شوف احنا عندنا عده احاديث في سجود السهود محصورة محصوره يعني يستطيع اي انسان بطيء الحفظ سهل الحفظ يحفظهم يتروحون ما بين ست أو سبع أحاديث في سجود السهل خلاص من جملتهم حديث عبد الله بن مسعود معايا يا شبه معايا كده فعندك أولا حديثان لابي هريرة خلاص حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاه والسلام عليه وده في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين فليسجد سجدتين والحديث ده اللي بيقوي كلام الشوكاني جدا مفهوم ليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ لم يقول ويقيد قبل أو بعد واضح الكلام كذا قبل أو أو بعد ادي حديث أبي هريرة خلي في الحزبان إذا سهى أحدكم في صلاته ها فليسجد سجدتين صحيح الكلام كذا حديث تاني لأبي هريرة وهو حديث زليدين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر أو العص شك ابن سيرين فسلم من ركعتين فقيل يا رسول الله وكان في أحد الجلوس رجل في يديه طول اسمه زليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم تقصر قال بل إحدى ذلك يا رسول الله فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر فقال نعم يا رسول الله سلمت من ركعتين فاستقبل النبي عليه الصلاة والسلام القبلة ثم صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم ثم سلم خلاص يبقى هنا دي حالة هذه الحالة الأولى إن لو إنسان سلم من ركعتين قاعد في التشهد الأوسط ونسي وراح مسلم ده حكمه إيه؟ حكمه إني أوم ويجيب ركعتين ويسلم ويسجد لسه سجدتين و... ويسلم آدي نصه يبقى أنا كده عندي حديثين لأبي هرين طيب الحديث الثالث أيضا في الصحيحين وده من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال صلى النبي صلاة العصر فسلم من ثلاث ركعات عليه الصلاة والسلام فالركعة الثالثة إلا حصل سلم عليه الصلاة والسلام السلام عليكم, الله. السلام عليكم الله. فقالوا يا رسول الله أزيد أنقص من الصلاة أم نسيت فقال وماذاك قال سلمت من ثلاث فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم إحنا الغياد دلوقتي السجود إمتى بعد بعد التسليم صح كده بعد التسليم خلاص مع انه حدث نقصان في ركعة صح الكلام يبقى دي الحاله التانية انت بتصلي العشاء جيت في الركعة الثالثه حضرتك رحت مسلم هتعمل ايه رد علي جيب ركعة وبعدين تسلم وبعدين تسجد سجدتين ثم تسلم صح الكلام كده طيب انت في صلاة العشاء او في صلاة المغرب او في صلاة الظهر او العصر سلمت من ركعتين بتعمل ايه بأتي بالباقي صح الكلام سواء كانت ركعة المغرب او ركعتين صلاة الربعية ثم اسلم ثم اسجد سجدتين ثم, ثم اسلم خلاص احفظ الكلام ده انت بتحفظ اي حاجه بتيجي هنا ودماغك تقف تزرجن ليه يبقى احنا كده عندنا حديثين لابو هريره وحديث لعمران بن حسين اللي هو سلم من ثلاث ركعات صح الكلام اربعه عندنا حديث عبد الله بن بحينه رضي الله عنه كل الاحاديث اللي, اللي بقول دي في البخاري ومسلم عبد الله بن محينا موضوع تاني بقى قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر فقام من جلسته وعليه تشهد يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأوسط ما أعدش لا ده ايه قام بقى التشهد الأوسط قام خلاص الناس كلها بتعمل ايه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يجي الإمام الجاهل يروح أعلم ما هو جاهل مش فاهم حاجة مش عارف افهم او هو يقوم في تروح ناس ايمة وتروح ناس لسه قاعدة الامام يقعد يروح ايم ويقعد مش عارف يعمل ايه النبي عليه الصلاة قام وعليه جلوس يبقى ما فيش تشهد الاوسط هنا فالصحابة قالوا سبحان الله ما يعرفوش الحكم فاشار اليهم النبي انقوموا ما تكلمش اشار بايدي فقال بيديه ان قوم عمل ايه كده يعني قوم خلاص كده مع ان في موطن تاني النبي عليه الصلاه والسلام لما صلى جالسا كان مريضا فارادوا ان يصلوا هم قياما فشاور لهم ان يجلسوا اعضوا بالامر انت عبد ما تكلمش فاشار اليهم ان قوم فقاموا قال فأتم صلاته ثم سجد سجدتين ثم يبقى هنا السجود كان ايه السجود هنا كان قبل التسليم يبقى انت بتصلي العشاء بتصلي المغرب بتصلي الظهر بتصلي العصر صلاة ربعية صلاة ثلاثية نسيت التشهد الاوسط انت وارد جدا وقمت خلاص كده وقمت وقفت خلاص بيقول لك سبحان الله لا ترجع تعمل لهم ايه ما تقولهمش قوموا قوموا اللي مش فاهمين قوم لا ايه بالاشاره بيديك كده مش دي حركه في الصلاه بس للمصلحة صح الكلام كده اهو فاشار اليهم ان قوموا يبقى تقوم يبقى هنا ادي حاله معينه يبقى دي حديث عبد الله ابن بحاين بقى احنا كده عندنا حديثين لابي هريرة وحديث عمران بن حسين لما ايه قام من ثلاث خلاص كده وحديث عبد الله بن بحاين هنا قام منين من, من التشهد الاوسط القيام من التشهد الاوسط في تفصيل في تفصيل التفصيل اللي جاي ده في حديث المغيرة بن شعيب في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه اللي هو كان مع النبي عليه الصلاة والسلام كده زي ظل زي ظل زي كده عليه الصلاة والسلام المغيرة بن شعبة وهذا الحديث خارج الصحيحين عند أصحاب السنة الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من صلاته وعليه جلوس عليه جلوس اللي هو الإيه تشهد الأوسط قال فإن استتم قائما فلا يرجع ولا يجلس وليتم صلاته ثم ليسجد سجدتين ثم يسلم فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتين خب بالك من الحديث ده احنا قلنا حديث عبد الله بن وحينه ان النبي عليه الصلاه والسلام وقف خلاص وقف لكن لو واحد في التشهد الاوسط وهو قايم من السجدة الثانية بعد الركعة الثانية المفترض يقول التشهد هو قام من السجدة الثانية فجاي يقوم فراح اقول له سبحان الله فراح اعد هل يكمل قيام لا اقعد بقى ليه لان نبيك قال كده قال فإن لم يستتم قائما فليجلس يبقى هو مثلا ايه قام كده ولسه في الركوع هو. خلاص يعني لسه كده منحني كده اقول سبحان الله خلاص يعمل ايه انقومه برضه لا ارجع بقى طيب هو نسي ولا لا نسي هل بعد ما يخلص ركعتين في سجود سهو قياسا اه قياسا اه صح كذا هتلاقي المسجد كله شيوخهم وصغيرهم وشبابهم وكبارهم السجدتين يا جايب صح كذا ولكل سهو سجدتان انما انسى كما تنسون فاذا نسيتوا فذكروني مفهوم لا الشريعة لا تدرك بالعقول ولا الأهواء ولا الآراء ولا القياسات النبي عليه الصلاه والسلام مع ان الرجل ده سهى صح ولا لا؟ الرجل ده سهى لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا فإن لم يستتم قائما فليجلس وليرجع وليس عليه سجدتان صح الكلام كده؟ تتفزلك بقى وتشغل دماغك؟ ها؟ لا طب ما هو نسي نسي انت مش فاهم هو انت اللي بتشرع النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه ليس عليه سجد ثاني يبقى خلصا مفهوم ما هم في ناس كده في ناس كده يقولي طب ما هو نسي قلت له خد بالك هو انت سمعت الحديث مني ولا انت ما سمعتوش بيقول لي سمعتو قلت له انت ما تشغلش دماغك مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال اي مصيبة ده انت ممكن عملك يحبط في الكلمة بتاعتك اللي انت قلتها دي عملك يحبط لا تقدمه بين يدي الله ورسوله مفهوم كده يبقى احنا كده عرفنا حديث ابي هريرة صلى ركعتين وسلم يبقى من سلم من ركعتين يبقى عليه السجود قبل ولا بعد ها بعد صح كده كويس حديث عمر بن حسين سلم من؟ من ثلاث ركعات خلاص ثم اتى بالركعة سجد امتى بعد التسليم حديث عبد الله بن بوحينة عمل ايه قام من التشهد الاوسط خلاص كده ثم سجد امتى قبل التسليم كويس جدا حديث المغيرة بن شعب حديث المغيرة بن شعب عمل ايه فيه هنا تفصيل في مسألة القيام بقى فإن استتم وقف كده خلاص لا يرجع، لا يرجع. الإمام النووي يقول لك إيه؟ يقول لك لو استتم قائمة، ثم رجع إلى مجلسه وهو يعلم الحكم بطلت صلاة. بطلت إيه؟ بطلت صلاة. فهمت كده؟ فإن لم يستتم لسه هو بيقوم. سبحان الله رح وين؟ نزل تاني. هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. خلاص كده الكلام كويس هنا حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى كم ركعة خمسة صلى خمس ركعات السجود هنا كان بعد التسليم بعد التسليم خلاص يبقى أنت عندك كل النصوص دي هذه النصوص يبقى كل مسألة في ايه على محلها على حداها عشان تعرف كل مسألة حلاح ده يبقى لازم تحفظ يبقى لازم تحفظ الأحاديث ستة أحاديث سبع أحاديث سهلة جدا يعني تحفظهم طيب ما كان خارج عن هذه الأحاديث ما كان خارج عن هذه الأحاديث لما جاء الامام أحمد واسحاق بن رهوي قالك يكون السجود إذا كان في زيادة يكون بعد التسليم ليه قال لك حتى لا يحدث زيادتان في في أمر الصلاة لكن ابن رشد في كتاب بداية المجتهد ونهايه المقتصد قال, إيه؟ قال واتفقوا, واتفقوا على أن السجود قبل أو بعد لا بأس به وتنجبر به الصلاة وإنما يتكلمون في الأفضلية وضع كلام كده يتكلمون في, الإيه؟ في الأفضل خلاص احنا اتكلمنا في النصوص بقى لكن فيما هو غير خارج النصوص فيتكلمون في أمر, الإيه؟ في أمر الأفضل لكن انت عارف ان حديث أبي هريره اللي هو أول حديث ذكرته لك قال من ساها في صلاته فليسجد سجدتين لم يذكر هنا قبل ولا ولا بعد. يبقى أنت حضرتك الموضوع سهل خالص بتحفظ النصوص اللي موجودة اللي احنا ذكرناها دي الشيء التاني حدث شيء خارج عن المسألة دي عن النصوص اللي عندك يعني مثلا ابن قدامه في المغني قال سئل الإمام أحمد عن رجل سجد أربع سجدات باربع ركعات يعني ايه كل ركعه بيسجد سجدة وينسى الثانيه يعني في الركعه الاولى نزل سجد وراح طلع وقعد يقرا وفي الركعه الثانيه خلص ركعه ورفع ونزل عشان يسجد مش يسجد سجدتين لا ده سجد ايه سجدة واحد عمل كده في الاربع ركعات ده حكمه ايه فالامام احمد قال هذا رجل يلعب ده واحد ايه? ده جاي يلعب مش جاي يصلي. على هينسى في الاربع سجدات? احنا بنتكلم في سجدة نتكلم في تشاهد. انت في الاربع ركعات? مفهوم? طب ده داخل في النصوص? الجواب? لا. طب ده يعمل ايه? يلا. احنا تعلمنا كده? هم? ده عارف ارفع ايده. تفضل يا شيخ ربما هو احنا بنتكلم في بطل الركن ولا بنتكلم يعمل ايه يعني هو, يعني يعني هو راح للدكتور الدكتور ايده مكسورة بيقول له يا ادني انت ايدك مكسورة طب جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين طبعا عايفين ان مكسورة هنعمل ايه بقى ايه بقى اللي يعمله تفضل يصلي اربع ركعات. ازاي? بعد ايه يعني? يعني لي انت كده. هو اخر ركعة? سجد فيها سجدة. هيعمل ايه? يقوم كأنه, كأنه, كأنه لم. كأنه لم يفعل شيء. صحيح الكلام كده? كل الركعات اللي مضت دي ايه? مهدومة. صحي كده? جاب الاربع ركعات. يعمل ايه بعد كده? يسجد, يسجد لسهو. يسجد لسه بعد السلام. خلاص احنا بنتكلم بقى بعد. قبل بعد او قبل. لما نتكلم دي خارج عن ايه? عن مسألة, <تصفيق> عن مسألة عن مسألة النصوص. لكن انا بقول لك عشان يبقى عندك ضربة تدريب في المسألة. انك تفهم المسألة دي كويس. ها? بعد ما, ما هو انت بتقول لي كلامك ده لو سلم ده لو سلم لكن ده إحنا لسه في داخل الصلاة احنا لسه في داخل الصلاة في آخر سجده هو افتكر إيه اللي أنا بعمله هنا إيه البلاو اللي أنا بعمل هنا نزار بعض سجدات فراح إيه بدأ بقى إيه في صلاته يبقى كل الماضى ده إيه انتهى منه خلاص مفهوم؟ يبقى على ما قال أحمد وإصحاقه وشيخ الإسلام ومن حزم إن السجود يكون بعد لان في هنا زياده في الصلاة حتى لا يكون هناك زياده ثانية. لكن الشوكاني رحمة الله عليه قال لك ايه قال لك ان السجود السهو قبل او بعد خارج النصوص خارج هذه النصوص اللي ذكرناها سواء كان قبل سواء كان بعد المهم ان يأتي بها لان السجود السهو واجب واجب عرفتوا ليه مش مش هو النصوص ايه مش هو نسي مم. ما هو مسألة قبل ما يسلم او بعد ما يسلم المسألة هنا ايه سيان تعدك حديث ابي هريرة من ساهى في صلاته فليسجد سجدتين ها لا يبقى انت كده يبقى انت كده افهم بقى افهم احنا بنتكلم في ايه ان الامام احمد واسحاق النورهوي ابن ثيمية ابن حزم قالوا اذا كان هناك نقصا يكون قبل إذا كان هناك زيادة يكون يكون هنا بعض هنا حدث زيادات كثيرة بصلى ركوع وسجود كل ده لم يحتسب لأنه مهدر فحدث زيادات الشاهد فهمت كده يبقى ملخص المسألة مساله سهلة خالص النصوص تحفظ ثم إذا حدث شيء ما دون النصوص إنما يزجد للسهو وجوبا لازم لازم يزجد للسهو مفهوم؟ ومهما حدث من الزيادات سجدة السهو فقط مش لكل سهو في الصلاة سجد سجود سجدتين لا واضح الكلام كده سجدة السهو فقط هي التي تجبر ايه كل ما قد مضى واضح الكلام لأنها واجبة واجبة يبقى فهمنا كده ملخص المسألة ان العبد عليه امرين تحفظ النصوص اللي فيها خلاص احفظوا نص ده ودي ستة احاديث او سبعة احاديث على ما ذكرناهم لكم خلاص الامر الثاني اللي حديثين ايه حديثين لا ابي خلاص حديث عمران بن حصين حديث عبد الله بن مهينه حديث المغيلة بن شعبة. حديث ابي سعيد الخدري انما انا بشر انسى كما تنسون حديث عبد الله بن مسعود اللي هو المذكور عندي ادي سبعة احاديث في سجود السهو حفظتهم سجود السهو ده خلاص انتهيت منه اي موضوع طرأ عليك حدث لك خارج عن النصوص مفهوم يبقى لازم تسجد للسهو سواء كان قبل سواء كان بعد. سواء كان بعد كما قال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد وضحت المسألة كده فهم تسجد السهو لان كتير من الناس متعقد من مسألة دي الموضوع اسهل ما يكون احفظ النص اللي فيها ثم ما كان دونه انما يكون قبل او لكن ما كان من زياده كذا وما كان من نقصان كذا على الاطلاق لو هو قول الامام مالك والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه هو ده ممكن يكون اسهل للعامي لكن العامي مامور بالعلم العامي في العامي مامور بالعلم مسلمين جميعا مامورين مامورين بان يتعلموا فرائض الاعيان عليهم مسلمين جميعا مامورين بان يتعلموا فرائض العين مامورين بان يتعلموا الاعتقاد الصحيح مأمورين بأن يتعلموا أحكام الصلاة أحكام الصيام أحكام الزكاة مأمورين قال هنا باب إذا كل ما وهو يصلي فأشار بيده واستمع قال عن أم سلمة رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد, بعد العصر ثم رأيته يصليهما وكان عندي نسوة من الأنصار فأرسلت, فأرسلت إليه الجارية فقلت قوم بجنبه وقولي له تقول لك أم سلم كلام ده والنبي عليه الصلاة بيصلي. يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستاخري عنه فإن أشار بيده يعني إرجاعي عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه إذا النبي عليه السلام أشار إليه إيه؟ يعني إرجعي استأخيري عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان إحنا ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل قبل ذلك ومسألة الركعتين بعد العصر وذكرنا بأن هذا الحديث لا يعارض حديث عائشة في البخاري ومسلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الركعتين بعد العصر وما تركهم عندي قط الحديث ده كان أوله, أوله بأن عبد الله بن عباس أرسل إلى عائشة قال لها انك تصلي بعد العصر تصلي بعد العصر و. ام سلمة وقد بلغنا بان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عنهما عائشة رضي الله عنها بينت امر النبي عليه الصلاه والسلام وأنه ما تركهم قط وابو بكر رضي الله عنه كان يصليها قيل لها ان عمر كان يضرب عليها قالت بل كان عمر يصليها ولكن عمر كان يضرب اناس يصلون من بعد العصر الى المغرب مش الركعتين اللتين بعد العصر لان الركعتين اللتين بعد العصر سنه كمثل ركعتين بعد الظهر كمثل ركعتين بعد المغرب كمثل ركعتين بعد العشاء وهي سنه ميته ومن يحتج يحتج بحديث ام سلمة فالجواب عن ذلك أن هذا كان في اول الامر ثم استقر أمر النبي عليه الصلاه والسلام الى ان مات على الصلاه بعد بعد العصر يصلي سنه في سنه بعد العصر ركعتين وكان ابو يفعلها وعمر يفعلها وعثمان يفعلها وعلي بن ابي طالب يفعلها وجابر بن عبد الله يفعلها وأنس بن مالك ووسلة بن الأسقع وحزيفة وذكر بن حزم 22 صحابي كانوا يفعلونها واضح الكلام أما عمر رضي الله عنه الحجتين أن عمر كان يضرب عليها الجواب عمر كان لا يضرب على السنة التي بعد العصر وإنما عائشة قالت ان قوما كانوا يصلون من العصر الى المغرب في ناس كده بعد صلاه العصر بيروحوا واقفين بقى جماعه كده يقعدوا يصلوا مع بعض من العصر لغايه لغايه المغرب مفهوم طب هذه بدعه هذه لم يفعلها النبي عليه وسلم والسلام لم يعلمنا اياها فكان عمر بيضرب بيضرب هؤلاء اما سنه العصر البعدية كان عمر بيصليها ده قالت بل كان عمر يصليها مفهوم الكلام كده حتى راى جابر بن عبد الله في المسجد يصلي ركعتين بعد العصر ظن انه يصلي من العصر الى المغرب كمثل هؤلاء فقال له جابر والله لا اتركهما ابدا فقد كنت اصليها في عهد من هو خير منك فعاد مين النبي عليه الصلاه والسلام حكم حكم الرافع وده اقرار يبا هذا لا يعارض حديث أم سلمة فكان هذا في أول الأمر ثم بعد ذلك كان آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما حدثت عائشة أنه كان يصلي ركعتين بعد, بعد العصر وما زال النبي حيا ما زالت الشريعة تنزل وتزداد ما زالت النبي عليه الصلاة والسلام حياً فلا زالت الشريعة إيه؟ لا زالت الشريعة تزداد واضح الكلام بأليس هناك تعارض بين ده ولا بين حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعض العصر حتى تغرب حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع تطلع الشمس لا تعارض بين هذا وذاك لأن هاتين الركعتين صلاة سنة للعصر فهي سبب سببها ما هو أنها سنة لسنة للعصر لذلك الإمام أحمد لما سئل في المسألة قال أنا لا أنكر على من على من يصليها فهم ابن المنذر قال هي سنة وذكر 11 صحابي بيفعلها ابن حزم راح جايبهم وحط عليهم 11 ثانيين من الصحابة يفعلونها واضح الكلام كده لذلك هنا انتهينا من امر كتاب الصلاة ونلج في كتاب الجنائز في سؤال فيما مضى في حد عنده سؤال في اللي فات